اللهم جهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا حليما ان تبدوا خيرا او تخفوه او تحفوا سوءا فانه الله فان الله كان عفوا قديرا ان الذين يكفرون بالله ورسله وينيدون ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون, ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولهك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمُ أُولَئِكَ, أولئك سَوْفَنُوْتِيهِمُ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ بَخُورًا رَّحِيمًا يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا ألن الله, الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فأفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الضور بميثاقهم وقلنا لهم دخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم, وقتلهم الانبياء بغير حق وقولهم وقولهم قلوبنا غلفوا بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه في شك مَا لَهُ بِهِ من علم إلا اتباع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 فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات نحلت لهم وبصدهم وبصدهم على سبيل الله كثيروا وأخرهم الربا وأخرهم الربا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأحدنا للكافرين منهم عذابا لما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أُزِل إلَيْكَ والمقيمين الصلاة والموتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم لا أولئك سنوّتهم أجر عظيم أوحينا إسма إله وإسحاق ويعقوب ولأسباط ولأسباط وإس و ويونس وهارون وسليمان وآتينا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسل مبشرين ومذرين ليلا يكون للناس على الله حدة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما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 بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا, ضلوا ضلالا ضَلّوا وَضَلّوا لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى الله يَسِيرًا يا أيها الناس قد جاء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 سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الله وكذاب الله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون أبدا لله ولا الملائكة, ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وأمنوا الصالحات فيمفيهم فيوفيهم هجورهم ويزيدهم من الذين استاكبوا واستكبروا فيعذبهم اذابا لئيما فيعذبهم اذابا لئيما ولا يجدون ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان وأنزلنا وإنا إلىكم نور مبينا فأما الذين آمنوا بالله واتصموا به فسيدخلهم, فسيدخلهم في رحمة منه وفضله ويهديهم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 وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما تعك وإن كانوا إخوة رجالا ونساءا فللذكر فللذكر مثل حظ لزيين يبين الله لكم والله بكل شيء عليم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بيمة الأنعام إلا ما يتنى عليكم غير الصيد وأنتم حرم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 وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآلُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَآوَنُوا عَلَى الْبِذِّ وَاتَّقَوَانِ وَلَا تَآوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوَانِ وَاتَّقُوا الله الله شديد العقاب